يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرُّهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا خدعون على سبيل الله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 هذا ما كنتم لأفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أوقات حرم